القول الثاني الدرحمن وجوب حسن ده تقديم ا ل ب د ا ء أ و تقديم الطعام على ا ل ص ل ا ة هذا قول الظاهريه ونقينا ايضا عن بعضها العن والصحيح هو قول الجمهور ما هو أمية وهو ي ح ت ز الكتف كتف شاه فقام وطرح السكين وصلى فهذا صارفني ا ل أ م ر ف ب د أ و ا بالطعام ف إ ذ ا البداء بالطعام ليست و ا ج ب ة ف إ ن م ا هي م س ت ح ب ة عندك يا عبد الرحمن هل ي أ ك ل مقدار ما ي س د جوعته أ و له ان ي أ ك ل حتى يشبع مساله خلافيه بين اهل م ولا يعجل حتى ن وكان ابن عمر العلم ي أ ك احسنته إ ن ه ليس مع ص ل ا ة أ و ق ر ا ء ة ا ل إ م ا م وهو يبقى ياكل فلا ب أ س هذا ترجيح النووي رحمه الله ومن المسائل أ ي ض ا التي تعلق بالحديث السالف إ ذ ا قدم العشاء ف ا ب د أ و ا به قبل أ ن صلوا هل تصح ص ل ا ة من صلى ونفسه تتوق ا ى الطعام هل تصح ص ل ا ة من صلى ونفسه تتوقه ي ا ل ط ع الطعام م وتريد ا ذهب جمهور العلماء إ ل ى ص ح ة ص ل ا ة من صلى ونفسه تتوق إ ل ى الطعام وقد قرب إ ل ي ه وقدم وحضر ونفسه تريده هل تصح ص ل ا ة إ ذ ا قام وتركه ذهب جمهور العلماء إ ل ى ص ح ة ص ل ا ة من صلى ونفسه تتوق إ ل ى الطعام فعندهم صلاته مجزئه م س ق ط ة الطلب عنه صلاته مجزئه م س ق ط ة الطلب عنه إ ل ا ان الاكمل ان يصلي بحضور قلبه يعني ي أ ك ل ثم يقوم ما دام نفسه تشتيه يجلس ي أ ك ل قال ابن رجب ومتى خالف و ص ل بحضره طعام تتوق نفسه إ ل ي ه و ص ل ا ت ه م ج ز ئ ة عند جميع العلماء المعتبرين عند جميع العلماء م ع ت ب ر ي ن وقد حكى ا ل إ ج م ا ع وقد حكى وقد حكى ا ل إ ج م ا ع على ذلك ابن عبد البر وغيره وقد حكى ا ل إ ج م ا ع على ذلك ابن عبد البر ابن عبد البري وغيره وانما خالف فيه شذوذ من م ت أ خ ر الظاهريه ة لا يعبا أ بخلافهم الاجماع القديم هذا هو الصراط انه اذا تاقت نفس طعام وقرب وقدم ثم قام الى الصلاه وصلى قبل هذا الطعام الذي يريده صلاته ص ح ي ح ة صلاه صحيحه ة والنساء صلى ل عليه وسلم قد ا ح ت ز كتفا ثم قام يصلي قام يصلي عليه الصلاه و السلام و الجمهور يفرقون بين ا ل ص ح ة و الكمال وهذا يحملون على ما جاء في الحديث لا ص ل ا ة بحضر الطعام ولا هو يدافع ا ل أ خ ب ا ر ان يحملوا له على الكمال لا ص ل ا ة ك ا م ل ة بحضر الطعام ولا هو ي د ا ف ع ا ل أ خ ب ث ا ن هذا ا ل ص ا في حمل الحديث لا ص ل ا ة بحضر الطعام ولا يدل على فساد ا ل ص ل ا ة إ ذ ا قام الطعام حضر وهو يريده ثم قام ص ل ي فيقال لا ص ل ا ة بحضر الطعام ف إ ذ ا قمت تصلي و أ ن ت تريد الطعام ف ص ل ا ة ك ب ا ط ل ة لقوله لا ص ل ا ة بحضر الطعام ف إ ن ه يفرق بين ا ل ص ح ة والكمال وهذا الحديث محمول على الكمال لا ص ل ا ة ك ا م ل ة وليس محمولا على ا ل ص ح ة لا ص ل ا ة ص ح ي ح ة بحضره الطعام و إ ن م ا لا ص ل ا ة ك ا م ل ة بحضره ا ط ع ا م فينبغي ا ل ش خ ص أ ن ي أ خ ذ شيئا من الطعام ثم يقوم يصلي حتى لا يبقى في صلاته مشغولا بذلك الطعام الذي قد قرب وقدم و تركه فيبقى مشغول النفس والقلب به فالحديث يحمل على هذا ل أ ن النساء ترك الطعام وقام يصلي و لو كان ا ل ص ل ا ة لا تجوز ص ل ا ة ب ا ط ن ة لما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الطعام وقد احتز ذلك الكتف عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ف إ ذ ا قوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لا ص ل ا ة ب ح ض ر الطعام أ ي لا ص ل ا ة ك ا م ل ة فيها نقص يحصلها شيء من النقص لا ص ل ا ة كامله أ ن ت تتوق نفسك من الطعام وتقوم تكون مشغولا لا شك تشغل بذلك الطعام ونفسك تريده وعندك ربما شيء من الجوع و ا ل ح ا ج ة لهذا الطعام و أ ن ت تقوم تاركا له فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ص ل ا ة بحضر الطعام كل ذلك ل أ ج ل تحصيل الخشوع كل هذا ل أ ج ل تحصيل حق الله سبحانه وتعالى حق الحق وهو الخشوع في ا ل ص ل ا ة وعدم الانشغال فيها بشيء لذلك رخص من أ ج ل تحقيق حق الحق وهو الخشوع رخص الشخص ل ي أ ك ل حاجته ثم يقوم يصلي ق و م فعلى هذا ينبغي الشخص ان يتناول شيئا من الطعام هذا ا ل أ ك م ل هذا هو ا ل أ ك م ل لكن لو قام و ترك الطعام الذي قد قرب نفسه تشتهي صلاه ص ح ي ح ة و قوله لا صلاه هذا محمول على الكمال لا على ا ل ص ح ة هذا هو الصواب في هذه ا ل م س أ ل ة أ ن الصلاه ص ح ي ح ة لكن ا ل أ ك م ل أ ن ه يقوم الى ا ل ص ل ا ة بحضور قلب خاشع فيها غير مشغول بشيء م س أ ل ة إ ذ ا ضاق وقت ا ل ص ل ا ة و خشي و خشي خروجه وقدم الطعام إ ذ ا ضاق وقت ا ل ص ل ا ة وخشي خروجه وقدم الطعام فهل يقدم الطعام أ م ا ل ص ل ا ة في هذه ا ل ح ا ل ة ضاق الوقت وخشي خروجه وقدم الطعام في وقت ض ي ب ربما اذا انتظر ياكل عشر دقائق خرج الوقت وهو محتاج ي أ ك ل عنده شيء من الجوع ويشتهي الطعام فهل يجلس ي أ ك ل و إ ن خرج الوقت ثم يصلي بعد ذلك إ ذ ا ضاق وقت الصلاه خشيه و وقدم أو أو يقدم الطعام فهل يقدم سيكون خروجه ش وخشي ي خ وقدم الطعام فهل يقدم الطعام او ل المصلي ط ع ا م أي أ ا ل ص ل ا ة قيل يقدم الاكل و إ ن خرج الوقت م ح ا ف ظ ة على ت ح ص ي ن الخشوع في ا ل ص ل ا ة قيل يقدم المصلي الطعام أ و ا ل أ ك ل يقدم ا ل أ ك ل و إ ن خرج الوقت م ح ا ف ظ ة على ت ح ص ي ن الخشوع في ا ل ص ل ا ة و قيل يبدا ب ا ل ص ل ا ة م ح ا ف ظ ة على ح ر م ة الوقت و هو قول جمهور أ ه ل العلم و ا ل أ و ل قول الظاهريه ووجه ضعيف عند ا ل ش ا ف ع ي ة ذكره أ ب و سعيد المتولي من الشوافع و ا ل أ و ل قول ا ل ظ ا ه ر ي ة ووجه ضعيف عند ا ل ش ا ف ع ي ة ذكره أ ب و سعيد المتولي هذه م س أ ل ة خ ل ا ف ي ة بين اهل العلم إ ذ ا ضاق الوقت على الشخص وقدم له الطعام وهو في ح ا ج ة إ ل ي ه ونفسه تتوق إ ل ي ه ف إ ن جلس ي أ ك ل ربما خرج عليه ا ل وقت خرج عليه وقت ا ل ص ل ا ة وهو ي أ ك ل بقي ما بينه من الصلاه ل وقت يسير وهو يحتاج الى طعام فهل يقدم هنا الطعام قبل, قبل أ ن يصلي ف ي أ ك ل و إ ن خرج الوقت ثم يقوم يصلي تحصيلا الخشوع الذي هو لب ا ل ص ل ا ة وروح الصلاه ة أم أ ن ي ر ام ع ي ويحافظ ح ر ة ا ل و ق ت يراعي ويحافظ على حرمه ة الوقت لا ل يخرج ع الوقت إلا إذا خ ش ي يصرع في صلاته من ش د ة الجوع فهذا شيء آ خ ر أ ن ه يسقط من ش د ة الجوع فيجلس في ي أ ك ل ي أ خ ذ حاجته ويقوم يدرك الوقت إ ن استطاع ان يدرك ي أ خ ذ ش ي ء يسيرا ل أ ن الوقت سيخرج عليه س ي ف و ت الصلاه فان استطاع ان يجمع بين هذا و هذا فعل أ خ ذ شيئا يسيرا يجلس أ خ ذ ش ي ء يسيرا ثم ذهب الى ا ل ص ل ا ة و إ ن كان لا يتمكن من حتى الاخذ لشيء ي س ي ر ستخرج ا ل وقت عليه فالذي يظهر أ ن ه إ ن خشي أ ن ه يغشى عليه ا ل ص ل ا ة ل ش د ة الجوع يتناول الطعام و ان خرج الوقت ثم يذهب, يذهب يصلي ه يذهب يصليه و أ م ا ان كان سيتماسك إ ل ى أ ن تنتهي ا ل ص ل ا ة و يدرك ما يدرك من فقه ا ل ص ل ا ة و أ ع م ا ل ا ل ص ل ا ة يصلي ثم يرجع إ ل ى طعامه م ح ا ف ظ ة على ح ر م ة الوقت و هذا قول جمهور أ ه ل العلم هذا الذي يظهر الله اعلم و إ ن فات شيء من الخشوع عليه ف إ ن ه يراعي ح ر م ة الوقت طيب م س أ ل ة استدل بعضهم بالحديث و ما كان من بابه على أ ن ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة ليست ب و ا ج ب ة إ ذ ا قدم العشاء ف ا ب د أ و ا به قبل أ ن صلوا المغرب لا ص ل ا ة بحضر الطعام س ت د ل بعضهم بالحديث وما كان من بابه على أ ن ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة ليست ب و ا ج ب ة قال ابن دقيق العيد وهذا صحيح و ه ذ ان صحيح إ أ ر ي د به إ ن أ ر ي د به أ ن حضور الطعام مع التوق ي إ ل ي ه عذر في ذلك عذر في ترك ا ل ج م ا ع ة وهذا صحيح إ ن أ ر ي د به أ ن حضور الطعام مع التوق ي إ ل ي ه توق أ ي الحاجه اليه واجتهاد النفس عذر في ترك ا ل ج م ا ع ة عذر في ترك ا ل ج م ا ع ة هذا صحيح و إ ن أ ر ي د به الاستدلال على أ ن ه ا ليست بفرض من غير عذر لم يصح ذلك لم يصح ذلك يصح هذا كلام جميل ف إ ن أ ر ي د به أ ن حضور الطعام مع التوقيع ل ي ه عذر في ترك ا ل ج م ا ع ة هذا صار هذا لا ب أ س و إ ن أ ر ي د به الاستدلال على أ ن ه ا ليست بفرض من غير عذر لم يصح ذلك لهم انتهى كلامه ويؤيده ان ابن حبان رحمه الله هو مع القائلين بوجوب ا ل ج م ا ع ة وقد جعل حضور الطعام عذرا في تركها يعني اشار الى هذا أ ن هذا الحمور هو الذي هو عذر في ترك ا ل ج م ا ع ة لا أ ن ا ل ج م ا ع ة ليست ب و ا ج ب ة لا أ ن ا ل ج م ا ع ة ليست بواجبه ة فالحاصل أن ذ ا ليس من أدلة من وجوب الجماعه ان ا ل ج م ا ع ة ليست ب و ا ج ب ة ليس من أ د ل ة عدم وجوب ا ل ج م ا ع ة بل هو من أ د ل ة جواز ترك ا ل ج م ا ع ة إ ذ ا حضر الطعام و قدم الطعام و قرب الطعام فهذا عذر من أ ع ذ ا ر ترك ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة و أ م ا أ ن ه يجعل من ا ل أ د ل ة على أ ن ا ل ج م ا ع ة ليست بفرض و ليست ب و ا ج ب ة هذا غير صحيح هذا غير صحيح ف إ ن ا ل أ د ل ة تدل على وجوب ا ل ج م ا ع ة ا ل ف ن ا ه تضارب ا ل أ د ل ة بعضها ببعض فهذا حديث في وقته القصه في م ك ا ن يوضع فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر طعام ذكر عشاء قرب فقال له أ ن ي أ ك ل منه ولو فاتت ا ل ج م ا ع ة له ما في مانع يحمل على هذا أ م ا ان يحمل على ا ل إ ط ل ا ق ويستلبي على عدم وجوب ا ل ج م ا ع ة هذا ما هو صحيح بل ا ل ج م ا ع ة و ا ج ب ة ا ل ج م ا ع ة واجمع الاصح الاقوال وإذ قال بخلافها كثير من العلماء ومنهم ش ا ف ع ي ة هذا موصي في القول فنساله ا ل صلى الله عليه وسلم عندك يا أ خ ي إ ذ ا صلى ش خ ص ن ف س ه تتوكل الطعام ص ل ا ة ص ح ي ح ة ولا من ص ح ي ح ة إ ذ ا قام يصلي وقدم له الطعام وقرب ويشتهي الطعام ق ا م يصلي ص ح ي ح ة صلاته من ص ح ي ح ة ا ل أ خ يقول من صحيحه على قول بعض ا ل ظ ا ه ر ي ة نعم صلاه ص ح ي ح ة لكن ا ل أ ك م ل أ ن ه يتناول الطعام ثم يقوم ا ل ص ل ا ة أ ح س ن ت هذا هو ا ل أ ك م ل و ما جاء في قول لا ا ل ص ل ا ة بحضر الطعام على اي شيء يحمل على نفي الكمال لا على نفي ا ل ص ح ة أ ح س ن ت على نفي الكمال لا على نفي ا ل ص ح ة إ ذ ا ب ا ق الوقت يقدم او قرب الطعام أ ي ه م ا يقدم ا ل ص ل ا ة من الطعام نعم أ ح س ن ت نعم إ ذ ا كان من يتحمل الجوع ربما يغشى عليه من ش د ة الجوع فهذا و ان ياكل و إ ن خرج الوقت ص ل ي بعد ذلك إ ن شاء الله و إ ن ل ا ينبغي ان يراعي ح ر م ة الوقت و إ ن كان م ر ا ع ا ة تحصيل الخشوع أ م ر مقصود ف إ ن النبي صلى الله عليه وسلم مرخص لكن مع وجود ا ل ص ل ا ة و إ ق ا م ة ا ل ص ل ا ة هذا ي دل على م ر ا ع ا ة تحصيل الخشوع لكن ح ر م ة الوقت أ ع ظ م هذا الوقت سيخرج عليه ت ف و ت ا ل ص ل ا ة فيراعي ح ر م ة الوقت قال ل خ ا ن أ ح م د أ م ي ن صنعاني وعبد الله ا ل مبارك كاناني مريضان فنرج الدعاء ل ه م أحمد م ي ن مريضة ص ل ن ا ل ل و انشفيهما قال ابو ص ا ن ح بادام ويقال باذان أ ب و صالح مولاه امهان ي بنت أ ب ي طالب روى عن علي وابن عباس وابي ه ر ي ر ة ومولاته أ م ه ا ن ي روى عنه ا ل أ ع م ش و اسماعيل السدي وسماك ابن حرب وابو ق ل ا ب ومحمد بن ج ن ا د ة ا بن ج ح ا د ة والكلبي وسفيان الثوري وغيرهم وقال ابن المدينه عن القطان لم أ ر ى أ ح د ا من أ ص ح ا ب ن ا تركه وما سمعت أ ح د ا من الناس يقول فيه شيئا وقال أ ح م د كان ابن مهدي ترك حديث ا ب صالح وقال ابن أ ب ي خ ي ث م ا عن ابن م ع ي ن ليس به ب أ س و إ ذ ا روى عنه الكلبي فليس بشيء حديث يطرح إ ذ ا روى عنه الكلبي ل أ ن ه اعترف بنفسه أ ن كل ما رواه فهو كذب عن ابن عباس اعترف للكلبي و ر و ا ي ة عن ابن عباس م ط ر و ح ة عندهم كما س ي أ ت ي روى عنه الكلب فليس بشيء و قال إ ذ ابو روى عنه ا ل ل ك ي فليس بشيء قال بشيء ب حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به وقال ا ل ن س ا ء ليس ب ث ق ة وقال ابن عدي عامه ما يرويه, ما يرويه تفسير عامه ة ما ي ي ر و تفسير ن ع ما ع م ما ة يرويه تفسير خبر عامة وما أ ق ل ماله من المسند وفي ذلك التفسير ما لم يتابعه عليه أ ه ل التفسير ولم أ ع ل م أ ح د ا من المتقدمين رضيه قال زكريا بن ابي ز ا ئ د كان الشعبي يمر ب أ ب ي صالح ف ي أ خ ذ ب أ ذ ن ه ف ي ه ز ه ا ويقول ويلك تفسر ا ل ق ر آ ن و أ ن ت لا تحفظ ا ل ق ر آ ن وقال ابن مديني عن ا ل ق ط ا ن عن ا ل ث و ل ي قال الكلبي قال لي أ ب و صالح كل ما حدثتك كذب كل ما حدثتك كذب فلا شك أ ن ه إ ذ ا راوا عن كلبي هذا كذب فكل ما حدث به الكلب ي فهو, فهو كذب فهو كذب ايضا ل كذب أ وقال ابن م د ي ن ة عن ا ل ق ط ا ن عن الثوري الكلبي قال لي أ ب و صالح وقال العقيني قال مغيره انما كان أ ب و صالح يعلم الصبيان وكان يضعف وكان يضعف تفسيره و قال كتب أ و كتب أ ص ا ب ه ا و يعجب ممن ن يروي عنه و لما قال عبد الحق م ن أ ح ك ا م إ ن أ ب ا صالح ضعيف جدا أ ن ك ر ذلك عليه بن القطان في كتابه و قال الجوزقاني إ ن ه متروك و نقل ابن الجوزي عن ا ل أ ز ل ي انه قال كذاب و قال الجوزجاني كان يقال دروغ دروغ زن ن غير محمود قال ك ل م ة ف ا ر س ي ة تعني كاذب د ل و غ ز ن ن غير محمود وقال أ ب و أ ح م د الحاكم ليس من قوي عندهم قال ابن حبان يحدث عن ابن عباس ولم يسمع منه ف إ ذ ا التفسير عن ابن عباس ما يقبل تفسير ابي صالح ع ابن... لم يسمع منه وهكذا يشتد ضعفا إ ذ ا ر و ا عنه الكلب فكل ما حدث عنه الكلب فهو كذب كذب ه و ضعيف وصالح هذا أ ظل أ ح و ا ل ه أ ن ه ضعيف على ما ذكره إ ل ى هنا سبحانه وتعالى